يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث هما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن ينطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشرى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار أما بعد حياكم الله تعالى جميعا وبارك فيكم ونفع بكم وتذوقتم من الجنة منزلا وجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم في جنته إنه تعالى جواد كريم قدنا مع شرح كتاب الأربعين النوبية للإمام أبا زكريا يحيى بن شرف النوبي رحمه الله تبارك وتعالى ونفع به وبعلمه ونازلنا في الحديث الرابع وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما متوفى ثم يكون على مثل ذلك ثم يكون مدغة مثل ذلك ثم يرسل ثم يرسل إليه الملك. أو ثم يرسل الله إليه الملك ولكن المسخة الموجودة ثم يرسل إليه الملك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات وهنا. في الروايات التي سنذكرها ان شاء الله تعالى ولم نذكرها ولم نذكرها في المرة الماضية التي جاء في صحيح البخاري وهناك رواية اخرى اظنها عند ابي باود عليكم السلام ورحمة الله بتقديم الكتابة على النفخ في الروح ف. البخاري اثبت في روايته مفق الروح قبل الامر بالكتابة والرواية الاخرى اثبتت الكتابة اولا ثم مفق الروح وفي هذا سنتكلم ان شاء الله تعالى عن ايهما الاول فقال صلى الله عليه وسلم فينشق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رغضه وعمله وأجله وشقي أو سعيد والذي لا إله غيره إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا فراع فيسبق عليه الكتاب سيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراً فاصبقو عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا كما قلنا. رواه البخاري وله اطراف ومسلم وغيرهما وتكلمت في المرة الماضية عن طور خلق الانسان وانه مر بهذه الاطوار الاربعة وقيمتها دوانا تفصيليا ولعلي تراجعها سريعا حتى لا اخذ من الوقت الكثير وقوله صلى الله عليه وسلم ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يلما مطفى وهذا اول الخلق وهذه المطفى كما قلت قبل هي شيء دم او قطعة من دم او ما اسوح هذا فيتكون الخلق اول ما يتكون في صوت ان شاء الله يتكون الخلق اول ما يتكون بالنطفة بالنطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك هذه النطفة تكون او تتكون في خلال اربعين يوما اربعين يوما وهذا اللجن جاء في الحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة وهذه بداية الخلق ثم يكون علقة مثل ذلك أي يكون علقة في أربعين يوما أخرى ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك أي كما كان العلقة والنطفة في وقتها في الايام التي كانت فيها وهي الاربعين وهي الاربعين لذلك لما نجمع ذلك نراه مئة وعشرين يوما مئة وعشرين يوما اي اربعة اشهر لذلك لما تتلمت في المرة الماضية نعم عن بعض احد العدن لما تكلموا على النفك في الروح قال النفك في الروح يأتي بعد الاربعة اشهر الاولى وما كان قبل الاربعة اشهر فليس روحا ولكن هو تكوين ليس الا لذلك لما تكلم الفقهاء في كلامهم حول السقوط والدفن وما يترتب عليه من الاسقاط ان كان اسقط قبل الـ الـ هذه الاربعة اشهر او بعدها تكلمت حول ذلك وبينت اقوال اهل العلم في ذلك وذلك كلام لبعض اهل العلم وذكره الامامي ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع بيان او الجامع العلوم والحكم قال وقد صرح اصحابنا بانه اذا صار الولد علقه لم يجب للمرأة اسقاطه لأنه ولد انعقد بخلاف النطفه فإنها لم تنعقد بعد وقد لا تنعقد ولدا وهذا كلام مؤصل وبعد ذلك يقعد عليه القواعد وتؤصل عليه الأصول لأنه قبل هذه العلقة لا يكون شيء وإنما مجرد قطعة دم او مجمع دم كما تكلمنا قبل ذلك بان هذه الدم او هذا النطفة مجموعة من ماء الرجل وماء المرأة ثم يكون بعد ذلك من جميع جسم المرأة يتكون ذلك كما بينا قبل ذلك الشامل هو انه اذا انعقد علاقة لا يجود اسقاطه فهذا في الطور الثاني ان احدكم يجمع خلقه في بطن انه ارقبه ثم يكون علقه مثل ذلك فهذه الاربعين يوما الاولى اذا سقط فلا شيء فيه اما اذا تكون بعد ذلك في هذا الامر او الطور الثاني وهو العلقة فلا يجوز احد للمرأة ان تسقط هذا ان تسقط هذا وقد تكلمت في المرة الماضية عن هذا وقلت ان ورجح ذلك مع ان هناك بعض الفقهاء وأقول الفقهاء وليس المحدثين أجاهزوا بعد ذلك قبل أن نخفروا قبل أن نخفروا لعل أخي يونس كان معنا في المرة الماضية وهو الذي سألني على ما أذكر فهذا ما يكون الأمر عليه إن شاء الله تعالى وإجمعه وانا رجحه ان الحجه ابن رجب رحمه الله كما في كتابه الجامع وعزاه لبعض الاصحاب لبعض اصحابه لا يجوز للمراه ان تستقضى ولدها وهو علقه ان النطفه فيجوز اسقاطها لانها دم مجموع ولم يكن مكونا بعد ثم قال ثم يكون مضغة مثل, مثل ذلك ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك هذه المضغة هي قطعة اللحم وقال بعضهم انها يتكون في هذه المضغة في صلالة هذه الاربعين التي يتكون فيها مضغة يتكون فيها لبون وبعضهم قال بعض المدرة العظام وهذا بيناه في المرة الماضية ان هناك من قال بان بعضهم من اهل العلم قال بان فترة الاربعين التي فيها المدرة بعضهم قال انها قطعة لحم تتكون في هذه الاربعين فقط وبعضهم قال بأن العظامة تدخل في هذا التكوين في هذه المرحلة وهي وهو الطور الثالث قبل النفخ في الروح لأن بمجرد أنه نفخ في الروح أصبح روحاً أصبحت حياةً وذلك لما تكلمت في المرضى الماضية وقلت بأنه إذا سقط بعد المضغة أي في نفس الروح يترتب عليه الدفل والغسل وغادي ذلك من افعال الجنازة اما قبل نقف الروح في العلاقة او المدهر فهو <تصفيق> عليه السلام والحمد الله فهو يكون لا شيء عليه لا شيء عليه ثم يرسل اليهم الملك او أرسل الله إليه الملك. هذه الرواية، هذه الرواية. ثم يرسل الله إليه الملك. فيمثّلها الروح. الملك هنا مأذون من, من أبوه تبارك وتعالى بأن ينفخ في هذه الموضة تصبح روحًا، تصبح روحًا. ولذلك. في قوله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة المنطوم ثم جعلناه نطفة في قرار متين ثم خلقنا النطفة علقه فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسينا العظام لحما وقعناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فالله سبحانه وتعالى يبين هذه المراحل التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في سمته خلقنا النطفة علقة فخلقنا العطو... العلقة دا المضغطة فخلقنا المضغطة عيضو عمن وهذه كما قلنا فيها اختلاف إن كان هذه الفترة التي فيها عظام بعد المضغط في النفخ في الروح أو في الفترة التي فيها الأرضين هل هذا خلاف فهذا الذي في نفخ في الروح بعد المضغة ينفخ في الروح بإذن رب السماوات والأرض يأضن إلى الملك فيذهب إلى الروح فينفخها أو يذهب إلى المضغة فينفخ فيها الروح فتصبح فيها الحياة او يصبح فيها الحياة ثم ما يرسل اليه الملك فينفق فيه الروح هناك بعض الكلام حول اه ان الروح اكتبار الروح خلق ومخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى واذا اضيفت الى الله اي روح الانسان اذا اضيفت الى الله فهي من اضافه التشريف من اضافه التشريف يعني اضافه تشريفيه اضافه تشريفيه فنفخنا فيها ونفخنا فيه من روحنا ونفخنا فيه من روحنا كما قال ربك تعالى فهذا فيني تشريفا وليس لكن الروح خلق من خلق الله عز وجل والنفخ لا نعلم ما هو النفخ اي الكيفية هذا علم غيب لا نعلمه ولا نبحث فيه وكما قلت اختلفت الروايات حول بداوة الكتابة او النفخ وقلت ان في صحيح البخاري كما ذكرنا في هذه اللفظة ويبعث, ويبعث اليه الملك فيمر باربع كلمات ثم ينفخ فيه الروح هذه في صحيح البخاري وجاء هنا بتأخير النفخ الروح عن الكتاب بتأخير نفخ الروح عن الكتاب فبدأ ب. الكتاب بدأ بالكتاب اما عند البلحقي في كتابه القدر قال ثم يبعث الملك وينفق فيه الروح ثم يؤمر باربع كلمات وهذه الرواية تصرف بتقدم النفخ على الكتاب والنفخ على الكتاب وقال بعض اهل علم انما ربما بعض الرواه تقدموا او اخروا في هذه الروايات ولكن هناك بعض الكلام حول هذا في بداية الكتابة او ان هذا أو اول ما كان من المخلوقات والكتابة وقيل انه العرش وفي ذلك كلام يطول ليس مزال الآن لكن الشاهدون ان هناك رواية بتقديم الكتاب على النفخ وهناك رواية بتقديم النفخ على الكتاب وهناك ادلة على ان الله تبارك وتعالى قدل ارزاق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة فهذا كتب او كتابة للارزاق والاقدار فهذه كتابة يستدل بها ايضا على ان الكتابة كانت موجودة او كتبت قبل الخلق فتال الكتابة من نفق فرقه كانت الكتابة ثم النفخ بطرع فالعبغة بما كان فيه دريل ان شاء الله انتعه فالبحث فيه يطول والأولى هو معرفة ما يدور فيه فقط دون البحث فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم يرسل الله إليه الملك فانطق بإنهرور عمر بأربع كلمات بكد رزقه وعمله وعجله وشقيه موسعه هذه الكلمات الأربع التي هي حياة الإنسان عليها بكد رزقه أي هذا يرزق كثيرا أو قليلا في رزقه ليس فقط في المال في رزقه في الزوجة في الأولاد في الحياة في العمل في كل شؤون حياته فالرزق ليس متعلقا بالمال فقط وانما يتعلق بكل شيء رزق في العلم رزق في الجاه رزق في الصحة نعم رزق في كل شيء فالرزق ليس مقيدا بالمال فقط فيكتب رزقه وكما قلت في الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله تبارك وتعالى كتب او قدر ارزاق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة فيكتب رفقه وعمله اي العمل الذي هو عليه هذا العمل عمل صالح عمل ليس بصالح نكتبه بالذل واجله وهذا نعم وهذا يكون فيه الاجل لمن تبرك تعالى علم الله عز وجل و نعم هناك اختلاف في تقديم الروح أم الكتابة ولكن كما قلت هناك أدلة على أن الكتابة أو لا أو أول أو قبل الروح الكتابة قبل الروح هذا بريد أكثر شهرة أو أكثر انتصارا بالأدلة لكن تقديم هذا على ذلك لا يعني البحث فيه ليس فيه الطائر فائدة المهم في هذا الحديث ليس البحث حول الكتابة او هو ولكن البحث في الحديث حول الاعمال واجالها وما يترتب عليها وغير ذلك من الامر, ذلك من الأمر ومعرفة خلق الانسان ويمر بارفع كلمات بكب رزقه وعمله واجاله الاجل بالله تبارك وتعالى وهو مما اختص الله به فالملك يكتبه بمتبارك وتعالى وشقي او سعيد هذا الرجل او هذا المر سيكون شقيا في الدنيا والاخرة ام سعيدا في الدنيا والاخرة فهذه الاربع الكلمات تكون مكتوبة لكل مولود كل مولود عندما يولد تكون هذه الكلمات الأربع موجودة ومكتوبة عنده في كتابه ولما يكون الحساب فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان يكون ذلك كله في كتابه الذي كان قد كتب كان قد كتب اللهم صل الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فوالذين لا اله غيره ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون ما يكون بينه وبينه وبينها الا كراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه لا يعمل بعمل, بعمل اهل النار حتى ما يكون سيعمل بعمل اهل منادي فيعمل بعمل اهل الجنة فواتروا عنه هذا كلام من النبي صلى الله عليه وسلم اقسم عليه بانه فوالذي لا اله غيره انا اخدكم اي واحد منكم او صورة كأن كثيرا من الذين يفعلون ذلك ليسوا على ذلك وإنما يظهر عليهم خلاف ما يبطنون وهذا كان حال منافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة الذين يبطنون الكفر ويبهرون الإسلام ويبهرون المودة والمحبة من نؤمنه رأى الذين لا إله احدكم عمل اهل الجنة ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينها او بينه وبينها الا ذراع فاسدق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وفي ذلك قد النبي صلى الله عليه وسلم صحى انه وقتما جاء عبد البخاري من حديث سهلي ابن سعد رحل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالخواتين انما الاعمال بالخواتين وهذا دليل على ما سيكون في هذا الحديث من فوائد جمة وهو كما قيل عنه من جرايمه كلام النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ادخله ال ال الالهمام النووي رحمه الله من ضمن جملة الاحاديث الاصول التي يدور عليها الاسلام فلو نظرنا لهذا الحديث لرايناه يجمع الامور الكثيرة التي بها يستطيع الانسان ان يفهم الاسلام ويقيم والأعمال بالخواتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يعمل العبد في الدنيا مقرا وموقنا وجازما متكلما بمسانه عاملا بجوارحه معتقدا بقلبه يؤتى في آخرته بما قدم في دنيا وهذا لكل من كان على ذلك فمن كان يعمل صالحا فله الجنة ومن كان يعمل عملا فاسدا فاخرته بخيمة عليه بذلك لا يختم لأحد بجنة ولا نار إلا إذا كان قدم من عمل صالح اللهم إلا إذا كان قد يعصي الله تبارك وتعالى طوال عمره فتاب قبل أن يموت فالتوبة تجب ما قبلها وفي ذلك لا يحكم على عصاة المسلمين بالكفر والقلود في النار لأنه كما قال أو أكثر كما قال أبي بكر بن أبي داود السجistani رحمه الله تعالى لا ولا تكفرن أهل المعاصي فإنهم ولا تكفرن أهل المعاصي فإنهم نعم ولا تكفرن أهل الصلاة فإنهم كلهم يعصي وبالعرش يسفح على ما اذكر والله اعلم ففي ذلك شاهد إن انه لا يجوز ان يحكم لأهل طيب ان شاء الله اجيبك حبيب اخر المحاضرة ان شاء الله عز وجل فالشاهد انه لا يحكم على مسلمين سواء كان فاسقا او عاصيا بكفر او بجنة او نار وانما يكون ذلك مآله الى الله تبارك وتعالى والاعمال بالخواتين وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليه هذا الحديث وهذا الحديث له معنى ليس على ذاهله اي لا نقول بانه الذي يعمل بعمل اهل الجنة وفي اخر عمره يدخل النار فهذا بطهر القول هكذا يرد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الحديث أمر لا يعلمهم إلا من اتَّقَ الله تبارك وتعالى، وهذا فيه أنه كما جاء في حديث آخر. لما التقى هو والمشركون وفي اصحابه رجل لا يدع شابة ولا فابة الا اتبعها يضربها بسيفه يضربها بسيفه فقالوا ما اجدأ منا اليوم احد كما اجدأ نستمع لهذه القصة جيدا لنعلم انه لا نحسب كل احد امامنا انه صحابي وانما العبرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالخواتين وانما ربما ظهر لك ان هذا الرجل يعمل بعمل اهل الجنة وهو يفعل ويقر في نفسه بالكفر والبدع والشبهات والشهوات تقول رجل لا يدع شادة ولا فادة الا اتبعها واضربها بسيفه فقالوا ما اجزأ منا اليوم احد كما اجزأ فلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من اهل النار هو من اهل النار فقال رجل من القوم انا صاحبه فاتبعه في هذا الرجل فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه على الارض وببابته بين فدييه ثم تخامل على سيفه فقتل نفسه فخرج الرجل الى رسول الله, الله عليه وسلم فقال اشهد انك رسول الله قص عليه القصة القصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو لنا فيما يبدو لنا هذه هي التي يجب أن نفهمها والتي هي توضع على فهم هذا الحديث الذي أردها النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا لايعمل عمل اهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من اهل النار وان الرجل لا يعمل عمل اهل النار أهل الله اذا ما فيما يبدو للناس وهو من اهل الجنة ثم زاد على ذالث البخاري بقوله إنما الاعمال بالخواتم انما الاعمال بالخواتم فهذه هي الفائدة المرضية من الحديث ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس اي انك تظهر او ترى هذا الرجل يعمل الخيرات ويعمل الطاعات ويعمل كذا وكذا وينفق ويدعو ويفعل غير ذلك ولكن هذا كله امام الناس اما ابراه خلا بنفسه او خلا بنحال الله فهكها وقال ما لم يفعل وفعل ما لم يقل كما قال الله عز وجل كبر مقتم عند الله ان تقول ما لا تفعلون وهذا الأمر الذي حضر ربيه النبي صلى الله عليه وسلم وضيّنه كما جاعد مسلمي في حديث الثلاثة الذين تساعر به من النار أول ما تساعر رجل قرأ القرآن وعلمه وعالمه وأيضا رجل قتل في المعركة يظن أنه في سبيل الله ورجل منفق قمت على كل واحد فيقول ماذا فعلت يقول فعلت كذا وكذا يقال له كذبت بل فعلت بل قال قارئ للقران او ليقال منفق او قال مقاتل في سبيل الله او شهيد او عالم ثم يطرحون على وجوههم ويطرحون في النار عذاب الله لكم منها من حرها وعذابها فهذا ظهر للناس انهم على خير ولكنهم على عكس ذلك منهم اهل البدع ومنهم اهل الشهوات ومنهم اهل الشبهات ومنهم الذين يحبون الرياء ويحبون التسميع كما النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به اذكر ان ابا هريرة رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث وشي عليه من كثرة ما قد سمعه من هذا العدد فاول ما تسعر به النار هؤلاء الثلاثة مع انه ربما خرج من تحت هذا العالم علماء نفع الامة ومن تحت هذا القارئ ائمة ومن الذي قاتل في المعركة قتل اعداء كثر بسببه وربما الذي انفق نفع أو نفعت أمواله كثير من الفقراء من الفقراء، ولكن هذا كله لا يساوي شيء، لأنه ليس عندهم اخلاص وليس عندهم عقيدة صحيحة. لذلك قال الله تبارك وتعالى يوم القيامة: وقد الى ما عمل من عمل، فجعل ماه هدايا من وهذا خطر وهذا أمر خطير أن نرى مثل هذه الأمور ونظل أننا نحسن صنعا ونحن لم نجعل منذاننا ورجوعنا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكما قال الثوري سفيان بن سعيد بن سفيان الثوري ابن, ابن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله امام الحديث والفقه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الاكبر الذي تعرض عليه الاعمال فلو أنت أيها الذي تدعو أنك تحب الله ورسوله اعرب أعمالك على النبي هل توافقه؟ هل توافق منهجه؟ هل توافق هيئته؟ هيئته؟ هل توافق ما كان عليه هو وأصحابه؟ أن نبي صلى الله عليه وسلم حذر كل الحذر من مفارقة ما كان عليه هو وأصحابه والخروض على ذلك وابتباع الشهوات والشبهات والأهواء والبدع والدلال وهذا من الأمور المهمات على كل المسلمين أن يتعلموا ذلك ولا يحيدوا عن منهج النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه لذلك كان هذا القول قول عظيم وتحذير بليغ من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال: هو الذي لا إله غيره. هذا قسم من الرسول صلى الله عليه وسلم عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقسم على شيء فإنه عظيم جدا. وكان الصحابة دون عليه يعلمون بذلك. ويستمعون. وينصون لأدمهم وقلوبهم فيقول فوالذي لا إله غيره إلا أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة عندما فيما يظهر للناس فيما يظهر للناس إلا أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا براع أي موته بينه وبين القيامة براع موته فيسبق عليه الكتاب الذي كان يعمل عليه ويعمل به من الأمور الخفية التي هي اعتقاد جاد منه على فعله وعلى ما عدا ذلك وكما كانت المنافق وكما كان المنافقون يفعلون على عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه من انهارهم من الايمان وكتمهم الكفر والبغي والفسوق والعصيان فدعون في الدرك الاسفل من النقر والخوارج ايضا الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي أبي بكر وعمر، إن أحدا لا يحتقر إلى يحتقر صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يخرج من بدءهم. هؤلاء من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم يندقون من الدين. كما ينبقوا السهم من الغرمية الذي ينظر الى احوالهم وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم انه لو رآهم لقتلهم وامر بقتالهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة ذلك انهم خالفوا النبي وخرجوا عليه ايضا من كانوا يفعلون الأفعال الخيرة، وفي عباداتهم أفضل من عبادات الصحابة. بنص كلام الرسول الله صلى الله عليه وسلم: "تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، ولكن يخرجون من الدين بسرعة السهم الذي يخرج من الرمية". يصيب فأنتم تحسنون فيهم أنهم ظاهرهم الإيمان ولكن بمجرد أنهم يقتلون فشر قتلاهم و... أو شر القتلى قتلاهم وخير القتلى من يقتلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كله من الذين يعملون باعمال اهل الجنة فيما يظهر للناس فيما يظهر للناس والامثلة كثيرة والامثلة اكثر واكثر حتى ما يكون بينه وبينها الا فراع فيسبق عليه الكتاب فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهدي نار فيدخلها فيكون هذا العمل الذي يعمله والذي كان عليه في الدنيا هو عمل اهل النار فيدخل النار بسبب عمله وهذا عدل من الله تبارك وتعالى لاننا نعرف ان الله يعامل المؤمنين في آخرة برحمة ويعامل الكافرين بعدله. أما في الدنيا فهو يرحمهم جميعا. المتنبئ الكافر والجن والأنس والحيوانات والعوالم كلها كل ما سوى الله عالم كل ما سوى الله عالم. فهذا ويجيب انه يكتب من اهل النار يدخلها وكل ما كان عليه فهو فعل اعتقال وذوي اخلاص فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وإن احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها يبدأ يظهر أمامك حديث السلام. الأحد يظهر عليه أنه ليس على الإيمان أو لم تره ولا تظن أنه من المؤمنين ولكن يعمل بأعمال خطيئة. رسول طيب في السوق ان شاء الله طيب عمي. طيب هل هو بتاع طيب ف من وصول وهذه العبادة الغيبية القلبية التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى كما جاء عن أمين عائشة عبد الله عنها قالت كان نبري صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول بأنه لا يفطر أي لا يفطر أبدا وكان يلتلو حتى نقول بأنه لا يصوم لا يصوم أبداً. فالعبادات القلبية أصل من العالمية. قال الله تبارك وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا الحديث الرابع ان شاء الله عز وجل وهذا يتعلق بالمياد والاعمال هنا متعلقة بالمية فإذا ذكر العمل ذكرت المية لأنه كما قال النووي في شرح حديث أربعين نتكلم عن إمام الأعمال بالميات إن كان العمل بدون مية لا يصح فلا بد لكل عمل مية فالمية تقوم على العمل وان صلحت النية صلوح العمل وان فسدت النية فسد العمل ففيه يدخل امور العبادات كلها والعبادات اكثرها غيبا التضرع والدعاء والخوف والرجاء والخشوع والخضوع والتذلل والانكسار لله تبارك وتعالى كل هذا وايضا الصيام والصدقات وايضا ان البر كل جميع او جميع انواع العبادات كلها يدخل في هذا فكل ما كان الامر فيه انه فيه, خفية أو فيه خفاء عبادة لا يعلم عنها احد يكون الامر والجباء فيها قيعة عظيما وكما جاء في الحديث ان الله تبارك وتعالى يقول من بكرني في نفسي في نفسه بكرته في نفسي من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه والأذكار أصلها أن تذكر في السر لعلك تقف أمام أو بجانب أحد في أي مكان وأنت لا تعلم عنه شيء وتراه ساكتا صامتا وهو في داخله يسبح الله ويحمده ويثم عليه فهذا خيرا لذلك ربنا يعمل بعمل اهل النار كنا امر انه ربنا يكون على المعاصي طوال عمره ويعرف الهاس عنه ذلك ولكن قبل ختام اعماله يتوب ويرجع ويهود الى الله تبارك وتعالى فيقبل الله تبارك وتعالى طيبة فلما وموت فلما وموت يكون ذلك نعم يكون ذلك فضل من الله ونعمة فضل من الله ونعمة فلذلك الامر بالحكم بالجنة او النار لا يجوز لاحد ان يحكم على احد بجنة او نار ولا يجوز لأحد أن يحكم لأحد بشحابة. تقول بعد أن مات هذا شهيد، ولكن قال نحسبه عند الله من الشهداء. وأيضاً رجل صالح في جميع أحواله في الدنيا لما مات نقول نحسبه على خير ولا نزكيه على الله و. رحمه الله لكن لا نجزم لأحد بجنة ولا نار إلا ما قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم وأثبته في صنته صلى الله عليه وسلم مثل فرعين وقومه في النار فمثل غيرهم الكثير سواء كان في الكتاب او الصنة ونفتقوا للصحابة المبشرين بالجنة لانهم في الجنة وغير هذا من الان اذا ان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا براع ترافق عليه اهل عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها هذا فضل عظيم وشرف كبير ونعمه من الله تبارك وتعالى ولعل ذلك يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي اخرجه مسلم حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان قلوب بني اדם كلها كلها اين اصبعي بين اصبعين من اصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد يصرفه يصرفه ويصرفه يشاء يصرفه كيف تشاء بحيث ايه يشاء كما قال صلى الله عليه وسلم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك هذا دعاء يجب علينا ان نسير عليه ونقوله في كل سجود لنا كأنه اقرب ما يكون عبد من ربه ويساجد فاكثير من السجود فيه والصلاوات وغيرها والدعاء على هذه الهيئة وهذا ان شاء الله تعالى ما خرج من فائد من هذا الحديث نصد الله ان ينفعنا ايابكم به وان اجعلنا من الذين يعملون بعمار ظاهرها وآطنها صالحة مقبولة عند الله عز وجل آمين طيب في صوت اخو ان شاء الله ان شاء الله تعالى نحن نسير في هذه الدورة على طيب هناك سؤال فقط اجاوب عليه طيب ممكن تعيد اخي بارك الله فيك معذرة قدما تأخذه يسخن وتضع مره اخرى لاني دعوني طيب انا استنى طيب هناك اسئله قبل البدء في القراءة ان شاء الله قراءة ال40 نوويه قلت ان شاء الله تعالى سيكون هناك آه او ستكون هناك اجازه آه في اخر ال الدروس إن شاء الله تعالى أو لهذه المحاضرات إجابة سماع وقراءة إن شاء الله تعالى وسيكون هناك قراءة كاملة لأربعين في آخر محاضرة إن شاء الله تعالى حتى يصح السماع والقراءة بس نبين اتصلوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نروي حتى الإيمان النووي رحمه الله فهنا من الامام النووي الى اصحاب الكتب البخاري ومسلم وغيرهما ثم النبي صلى الله عليه وسلم ابن طيب الى خلق الانسان من طينة طيبة او خبيثة كان هذا ما اعلم فيه شيء صدبا وأعلم أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان من صلصال من نعم لو سمعت أن الإنسان خلق من طين من صلصال من طين وأنا ما رأيت أن هناك قول لأحد وفيما اعلم انه قال بان هناك طينة طيبة وطينة خبيثة واخذ منها المؤمن واخذ منها الكافر وانما كما قال نبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فابواه اما يهودانه او مجسانه او نصرانه فالاصل في اهل او في الانسان انه يولد مسلما وأهله يخيجونه عن الإسلام ففي ذلك أن كل من يولد من طينة واحدة وهي طينة الطينة التي خلق منها آدم والتي خلقه الله تبارك وتعالى عليهم صورة ثم نزل إلى الأرض وبعد ذلك كان كل بني آدم مثلهم كل بني آدم مثل. اا صفات جماعه اهل السنه انهم متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم ليسوا فرقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ستفترقت اليهود على 71 فرقه كلها في النار الا واحده وافترقت النصارى على 72 فرقه كلها في النار الا واحده وستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده قالوا من هو رسول الله قال ما أن عليه اليوم ما وأصحابي فبذلك خرج كل من يدعو بغير منهج أهل السنة والجمع عن أهل السنة والجماعة وكل هذا يدخل في الجماعات وين ذلك من الظاهرات في هذه الأذان وكل ما كان على خلافه. النبي وصيه النبي فهو مخالف والحديث الذي يليه الذي سنذكره في المرض القادم ان شاء الله تعالى من احدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد وسنتكلم عن مناهج الجماعات التي تدعي او تدعي انها مسلمة او انها اسلاميه ونتكلم عن اهل البدع والاحواء الذين بيعوا الأمة بالشبهات التي يلقونها على أنفسهم وعلى غيرهم وخروجهم على الإطار الشرعي لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كله محدد وليس هناك جماعات وليست هناك حزبيات في أهل السنة فأهل السنة جماعة واحدة والسنة ليست فرقة وليست حزبا وليست شيئا مكونا له تنظيم معين ولكن منهج رباني يتمثل في نهج وصحبه الكرام رضوان الله عليهم وكل ما ينتسب الى جماعات ليس لها اصل بالدين او غير ذلك فهم على خطر و هناك التدير والاخوان والتكفير والخوارج وكل هذا يبدعون او يدعون محبته من البي صلى الله عليه وسلم والمبي قال او قال الله تبارك وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويأثر لكم ذنبكم الله رفور رحيم فمن ادعى من هذه الجماعات المتدعة حبا للنبي صلى الله عليه وسلم ما يتبر واتباع النبي بفعله دوامه وطاعته واجتناب نواهي أما هذه الحزب ذات المدمنة والأفكار المدمنة والتي تريد أن تهدم وتريد أن تشتت شمل المسلمين. فهذا كله مربوض علم نعم كل له خاص ولذلك جمعوا حزبا او جمعوا جماعات وقالوا باننا نحن الحق وكل ما خالفنا الباطل لما ذكر سيقب في تفسيره وقال اننا المجتمعات الاسلامية كلها جاهلية ما بتكفيرها وهو فقط الذي على الحق ومن يتبعه فهذا فكر والتكفير الذين يكفرون في اي شيء يكفرون اوضاء الامور يكفرون السياسات البولية يكفرون كل شيء ف يكفرون منهجهم التكفير التبليغ يفعلون في الدعوة ما ليس كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يأتون برياض الصلاحين ويأتون في مساجد ويتركون أولادهم وأهليهم وأعمالهم ويذكرون سردا للأحاديث بدون فهمه وبدون قول جائد وخطره عظيم وكل هذا حذر منه الائمة والعلماء ولبي ثيموتا رحمه الله كلاما طويبا في ذلك من اراد فله المجلد الثالث ويعني المجلد الثالث الاول عظيمة جدا في بيان الفرقة وبيان الفرق الضالة واتبات على المنهج الصحيح فهذا هو الاولى في الاتباع وهذا هو اللغة نحن عليه في اتباع نبينا صلوات الله وسلامه عليه نعم برس قد الله معيه قال خلق الله تعالى من اقاليم الدنيا فراسة من طربة الكعبة وصدره من طربة التهناء وظهر وظطن من طربة الهن بأهلاهم النشق ونجلاهم من طربة النار. طيب انا اول مرة اشوف هذا الحديث طيب لو ترفق لي اخي الحبيب آآ آآ اي الكتب خرجته او سنده لاني انا يعني ما طلعت عليه قبل. وهي شعورا من فرق الهيئة الكافرة تكفير الفرق للامام احمد والابنتينية فيه كلام والامام احمد وهذا ثابت عنه في السنة له قال بانه يكفر الجرؤية اي يكفرهم عامة اما يعلم احد فلا فهو يعلم أحد بعد إقامة الحجة عليه بعد إقامة الحجة عليه فإن آبى فيحكم عليه وإن رجل فالرجوع خير له وضح لإخوة فالتكفير ليس بالأمر الحي والتبديع ليس بالأمر الحي وإنما له أمور وإنما له أمور لأئمة المسلمين من ائمة الكبار وليس بمجرد انه من الفرق الضالة انه يكفر فربما هو من الكفر دون فكفر من الفسق ولما احكموا على الراخبة بانهم كفار قالوا بان كبارهم الذين يدعون الى تفكيرهم وتحريفهم وتأويلهم فهم كفارا اما عوامهم فهم يقاموا الحج عليهم اولا فان ادوا فيلحقوا بمن هم اعلمون فالعبرة بالنظر في احوالهم وربما مثل يعني في عند اهل الحديث فهؤلاء المتبع لها ضوابط ورواية الغافضة لها طاء ضوابط وغير ذلك من الاموء التي معروفة في الاداء والتحمل في رواية الحديث فهؤلاء ليسوا بالجملة كفاء بخلوة ربما يعني امام احمد يعني لو نأخذ كتاب السنة له له كلام طيب وجميل في ذلك وليوم ابن تينات رحمه بعده جاء ايضا ببيان وصول ذلك من بالبدعة او بالتكفير لهذه الفرق الضالة والاصل فيها انها فرق مبتدعة فرق مبتدعة اتدعت ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فان كانت هذه البدعة في اصل من اصول الدين واصر عليها فهو يكفر اما اذا كانت هذه البدعة بدعة لا تخرج من الولة فهو لو يكفر انما يبدع ويفسق وينضر في حاله ويقام الحج عليه فالاقوال في ذلك تحديث الاقوال في ذلك كثير. اخي الحبيب الغافر ان شاء الله تعالى سابحث عنه وربما ابيه في المرات القادمة ان شاء الله تعالى لكن ال ال الرواية الترابطة ان شاء الله تعالى فهو ان الله تبارك وتعالى خلق اذا من طيم وهذا ما يهمنا اما البحث بهذا الطيم هذا طيم كبه او كبه او كبه فهذا ليس في البحث عنه طائر فريده هذا عندي الله اعلم طيب بارك الله فيكم نحن تعاهدنا اننا عندما ننتهي من الشرح يكون هناك تسليم طيب دخلت طائر ان شاء الله تعالى ابحث عنه وانظر فيه ان شاء الله عز وجل كما قلت هناك قراءة من الاربعين كل مرة نقرأ الحديث الذي وإياكم سمعناه واليوم ان شاء الله تعال احد من الاخوة جديد من يتفضل بالقراءة ان شاء الله عزاجا او اخوة كنا جاهزين او جاهزين القراءة. اخي نيس بارك الله فيه بارك الله فيه لا انت المرهقة الناضية انا عرفت تقرأ من الصوت صح هو افضل التسميع وان كان القراءة يعني الذي لا يستطيع التسميع فالقراءة, فالقراءة فلا بأس بها فان شاء الله تعالى الاجازة ستكون في السماع والقراءة ليس شرطا للاستماع فقط ولكن نحن آآ آآ يعني ان شاء الله تعالى كما قلت الهدف من القراءة او التسميع هو شحذ الذهن على حفظ ال40 لانها بحفظها تملك بعض الاحاديث من الاحاديث الاصول التي هي نظاره على جامعة النبي صلى الله عليه وسلم معي اخوة ان شاء الله تعالى هذا فيه يسير ان شاء الله تعالى طيب المتربعة ما فهمت طيب أخي أبو حفص إن شاء الله تعالى لو تريد القراءة إن شاء الله تعالى بعد أخي يعني نجعل هذه القراءة حتى في آخر الدرس إن شاء الله تعالى سيكون هناك إجازة سماعنا القراءة أو قراءة طيب الأخ حسد طيب أخي يونس طيب لو فيك لك الذاقط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياة الله شيخنا وبركاته الله فيك نفع الله بك في صوت يا إخوان تمنى أن يكون الصوت واضحا إن شاء الله في صوت سأسمع إن شاء الله الحديث الرابع يعني حفظا بسم الله الرحمن الرحيم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 ويأمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجلي وعمله أو شقي وشقي أو شقيٌ سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا دراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها رواه البخاري ومسلم أتمنى أن أكون قد قرأت الحديث كما هو إن شاء الله عز وجل بارك الله فيكم لكم ملاقب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك اخي بك واحسن الله اليك <تصفيق> طيب الحمد لله رب العالمين طيب انا اخي الحبيب الوافر يجهزي ان شاء الله طيب انا عندي في الورفة ان شاء الله تعالى اخ فاضل سيقرأ باب ان شاء الله تعالى طيب أخي بافر موجود طيب معك الله في مبغة مثل ذلك الصوت واضح شيخنا عن عبد الله بن سعود رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن سعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ونفقه ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مبغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات رزقه وعمله وشقي أو سعيد. هو الذي فوالله, فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. فيسبق عليه الكتاب يعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها راجعه البخاري ومسلم الجزء الأخير. فوالله الَّذِي لَا اله الا غيره ان احدكم لا يعمل أَهْلِ اهل الجنه حتى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ بينه وبينها ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ الكتاب فيعمل بعمل أَهْلِ النَّارِ النار فيدخل فيدخلها وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما في صوت إن شاء الله طيب الحمد لله طيب الحمد لله طيب أحد داعي سيقرأ مرة أخرى بارك الله فيكم نفع الله بك أخي الحبيب وغافر قرأه طيبا نفع الله بك بالنسبة للإجازة في القرآن عن لا تثبت إلا بالتلقي ولا تثبت إلا بالقراءة كاملا ولا يجوز القراءة إلا غيبا للرواية الواحدة يعني مثلا تقوم بغاية حفص عن عاصم هذه تكون بالقراءة غيبا ومثل ذو شعبه ومثل ذو نافع وغيرهم من اهل القرآن او اهل القرآن نعم نصل الله ان نوفقنا غيرا سنة الاربعين المنوية عن الشيخ نادر عن تبكوي الذي سيقوم يجالسنا إن شاء الله تعالى في مجالس لإقراء الإسماع لصحيحي البخاري ومسلم إن شاء الله عز وجل طيب نعم إن شاء الله تعالى في الأرض نعم الحمد لله رب العالمين في الإجازة إن شاء الله نعم أخي أسد, أخي أسد بارك الله فيك نعم فيه. مجاز ان شاء الله عز وجل طيب هناك اخي ابو عيح يريد القراءة ان شاء الله تعالى للحديث السابع والتاسع ف حتى يكون هذا في شد الهنة وعلوه عند الاخوة والاخوات فنعطيه لوقت سخرة ان شاء الله تعالى ما يخالف اقوال الصحيحين ليس له بداهة معينه ان شاء الله تعالى نجعل ان شاء الله تعالى فجعلنا سماع وقراءة للصحيحين يعني الأحد لصحيح الإمام المسلم والثلاثاء والجمعة لصحيح الإمام البخاري لثالثانة إلى ما شاء الله حتى يقول الشيخ اتفع إن شاء الله عز وجل يقول الله أخي بأبو نفع الله بك إن شاء الله أخي موس بإذن الله عز وجل إن شاء الله طيب أخي أبو أبو عمر طيب معك الله وبارك في الله فيك السلام عليكم مستحب الله وبركاته أحسن الله إليكم شيخنا الكريم ونفع الله بكم الحديث السابع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 فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلاف واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم جزاكم الله عننا شيخنا الكريم ولكم الله تبارك الله فيكم وفيكم بارك الله نفعل الله بك وجزاك الله خلعون واحسن الله إليك طيب أحديث سيقرأ مرة شيء آخر يعني الذي يريد أن يقرأ من أول الأحديث حتى الحديث الرابع ما فيه بأس إن شاء الله تعالى هذا في هذه الفترة من جلة الشرح إن شاء الله تعالى سيكون الأمر فيه قراءة لشحب الهمن أن الإجازة بالسماع فستكون إن شاء الله تعالى في آخر المحاضرة سيقرأ أحد الأحاديث كلها سردا وراها بعد ثم يكون هناك إجازة بالسماع للحضور الذين يحضرون هذا المجلس وسيكون باسماء حقيقية الكتابة في عندي في ورقة ان شاء الله تعالى ويكون الذي يقرأ ستكون الاجازة له قراءة يعني في الاجازة يقول اجزت فلان بقراءته علي واجزت فلان بسماعه الحريث او بسماعه الاربعين منه او على سماعه الاحريث وضحتي إخواني ان شاء الله إن شاء الله تعالى. وعلى إن شاء الله تعالى مجالس السنا والصحيح البخاري ومسلم ان شاء الله تعالى ننقلها هنا بعد ابن أخي زهير إن كان هناك وقت ان شاء الله تعالى ننقلها من الغرفة إلى غرفة لو ما في درس إن شاء الله تعالى ليعمل نفع. سيكون ان شاء الله تعالى مجالس لسماع البخاري ومسلم <تصفيق> بحضور مشايخ وطلبه العلم ان شاء الله وعايز اجمع حسابهم على خير نعم ان شاء الله حاضر <تصفيق> طيب اخني تريد القراءة مره اخرى او القراءة من اول ال 40 <تصفيق> طيب ماك الله اكبر الحديث الأول عن النبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أن قال سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أن يكون إنما الأعمال الدنيا إنما لكل من ما نوى فمن كانت تجارت إلى الله ورسوله تجارت إلى الله ورسوله من كانت تجارت إلى دنيا يصيبها من رأت ينكهها فجارت إلى مهاجر إليه رجع الإمام الدخاري الإمام المسلم الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فطلع علينا رجل شديد بياض ثياب شديد بياركياب الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلم رتبته إلى رتبته وضع كتفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال من رسول عن هذا أعلى من السائل. قال أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن يشهد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. قال فأخبرني عن عن الإيمان. قال فعجبنا له قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يأمل قال فأخبرني عن الساعة قال من نسؤل عنها بأعلى من سائل قال فأخبرني عن أماراتها قال ان ترى الامه ربتها وان ترى الحفاه العرات العاله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر اتدري من السائل الله ورسوله اعلم قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم امور دينكم امور دينكم وهو مسلم الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سنعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان خرجه البخاري المسلم وقد قرأت الحديث الرابع قبل قليل وفقكم الله لكل خير